ما لن أخي عد إلى مولاك ضيعت عمرك في الذنوب كفاك ما لي أراك عن العبادة عازفا جرو وتدينك واتبعت اغراك دع عنك هذا فالحياه كما ترى شغل وأعباء وما ادراك والسعي من اجل الحياه تذكر ذاك ليس الصراع على الحياة عبادة, عبادة مهلا لقد أخطأت في مسعاك بل إنما الدنيا متاع زائل, زائل منا جمعت وعيشها اغراك اهوى الحياة كما اتتني هكذا انا ليس يشقني الذي اشقاك صواب هداك خير وكنت أحبه لك يا أخي لو كنت تدري من ثنى عطفاك إني ليحزنني واكره أن أرى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 hoe die je adrekte, adrak, ma jij en ik,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 تدور في فلك الحياة مؤملا وغدا سترحل تاركا دنياك فاختر لنفسك بعد موتك منزلا فهي الحياة, فهي الحياة إذا وعدت أذناك لن أخي لن أخي بالله قاتل من دني. إني غريق غريق غريق إليك, إليك خاكا. أريني طريق فللي طريق الله خير.